وكل بداة ضلالة وكل ظلالة في النار يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثلاثون وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا معنى الله عنهم من الآفة صار كل حزب بما لديهم فرحون الحادية والثلاثون وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفتنتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذ كان مع من لا يهودونه إذا كان مع من لا يهودونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت فقالت تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه الربعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله تعالى بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصوار بقوله بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن هذه جملة من المسائل التي هي من مسائل الجاهلية يعني مما يفترق فيه أهل الحق عن أهل الجاهلية ومما يقود إليه سلوك مسالك أهل الجاهلية فإن سلوك مسالكهم يقود إلى مثل هذه النتائج وقد سبق مسائل من هذا كثيرة، وقلنا إنه قد يكون في بعضها تداخلا قد يكون في بعضها تداخل كما أنه قد يبسط بعضها في مقام وقد يكون بعضها جزءا من بعض وقد يكون بعضها متفرعا عن بعض أو هو أصل لبعض على ما هو ظاهر لكن الشيخ رحمه الله أراد التفصيل وكأنه تتبع كثيرا من النصوص وبخاصة النصوص القرآنية ليميز بين مسالك المؤمنين أهل الحق وأهل الإسلام وبين مسالك من خالفهم وقلنا إن كل من خالف الحق وخالف الدين فهو في جاهلية سواء كان من مسالك المنافقين أو من مسالك أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى أو كان من مسالك العرب فكل ذلك جاهلية ولهذا بعض المسائل قد تنطبق على اهل عصر دون عصر او على اهل قوم دون قوم كما كما ان بعضها قد تنطبق على اليهود مثلا وبعضها قد تنطبق على جاهلية العرب مثلا وبعضها قد تنطبق على المنافقين وبعضها قد تنطبق على حتى على العصاه من المسلمين فتظهر فيهم بعض هذه السلوكيات على اعتبار انها من مسالك اهل الجاهليه توجب الخروج من الملة وإن لم توجب الخروج من الملة كما بينا في أول الكلام عن الجاهلية وتعريفها وضوابطها وقلنا إن المسلم قد يأتي فعلا من أفعاد الجاهلية أو أمرا من أمرا أم من أمور الجاهلية ولكنه لا يكفر بهذا وإن كان مخطئا مسيئا لكنه قد لا يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية وفي قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يذركون فيقد لا توجب خروجا من الملة لكنها تكون عصيانا وقد تكون كبيرة كالنياحة على الميت وقد ترقى إلى الكفر على حسب اعتقاد المعتقد كالاستسقاء بالنجوم إذا كان يعتقد أنها تؤثر بذاتها فإن هذا كفر كما هو معلوم ولكنه قد لا يلقى إلى ذلك على حسب ما يقر في قلب المعتقد إذن هذه المسائل التي معنا و... أو صلع المؤلف الأكثر من 130 مسألة بعضها في تداخل بعض قد لا يجب خروجا لكنها على كل حال مزايا ومعالم تدل على طريق أهل الجاهلية فالإنسان إذا عرف هذا تبين له الحق فسلك مسالكه فقال الثلاثون يعني من مسائل قال وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نأى الله عنهم من الآفة صار كل حزب بما لديهم فرحون الله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فأيذن هذه من معالم المشركين والمشركون جاهلية سواء كانوا كان شركهم بالأصنام أو بعبادة النار أو بعبادة الكواكب أي نوع من أنواع الشرك سواء كان شرك طاعة أو شرك محبة أو شرك تأليه كل ذلك هو داخل في الشرك وداخل في الوعيد الذي قال الله عز وجل فيه فويل وويل للمشركين وويل الذين لا يؤتون الزكاة وويل ولا تكونوا من المشركين في النهي الذي قال الله في ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فاذا هذا مما من سمات اهل الجاهلية ولهذا ما يلحظ مثلا في المسلمين اليوم من تفرق وضعف في كثير من بلادهم وفي أحوالهم هو لأنهم فيهم من أمور الجاهلية ما فيهم وهذا لا يعني أن الخلافة لا يمكن لا الخلاف من طبيعة البشر ولا, بد ولا يكاد ينفك الناس عن الاختلاف حتى ولو كانوا أهل الحق وبخاصة في الأمور التي يكثر فيها البحث وتداول الآراء ونحو ذلك فإن هذا تكاد تكون الدنيا قد بنيت عليه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه فقد لا يكون الاختلاف في ذاته معيبا الاختلاف في الأراء وتبادل الأراء وحتى الاختلاف على النتائج فهذا قد يحصل وقد حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولكنه ما كان مثارا للشقاق ولا للنزاع وهذا هو المهم فالخلاف الذي يؤدي إلى شقاق ونزاع وانفصام وتفرق هذا هو الذي ينهى عنه وهذا هو مسالك وأهل الجاهلية أما الخلاف في المسائل التي تستوجب خلافا والبحث فيها ثم التوصل إلى رأي موحد ولو كان في البعض يخالف فيه من حيث رجحانه ولكنهم يتفقون على رأي ولو كان عند بعضهم مرجوحا فهذا لا منع منه ومعلوم مثلا خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لَمْ لَا أن أَحَدُكُمْ إلا في بني قُرَيْضَةٍ فبعضهم فاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلا هناك وبعضهم فاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حثهم على سرعة المسير فصلوا في الطريق على أنهم مستمسكون بالغاية من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الحث على المسير فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أقر الجميع ومثل ذلك أيضا ما نلاحظه كثيرا في ما مر في هذه الأمة في طول تاريخها من خلافات فمثلا معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه اختارها مع الصحابة في موضوع قتال المرتدين وجرى نقاش شديد وحتى قال قائلهم كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله ولكن حينما شرح الله صدر أبي بكر للقتال وتبين له أن الحق لم يخالف الصحابة اتفقوا وكانوا خير عون الله رضي الله عنه فالخلاف وارد لكن النهاية لا يستقرون على لا يؤدي بهم هذا الخلاف إلى الشقاء ومسائل كثير اختلفوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الخلاف في عاد النبي صلى الله عليه وسلم قليلا على اعتبار أنه مؤيد من عند الله عز وجل وأنه يسير عن الوحي عليه الصلاة والسلام وما كان له أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيرة من أمره فهذا معروف لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جدت مسائل وقضايا في أحوال الأمة وفي أوضاعها استوجبت خلافا ولكنهم كانوا في النهاية يحسمون هذا الخلاف ويتفقون على رأي وإن كان عند بعضهم مرجوحا لكنه ما كان يتعصب لرأي وإنما يأخذوا إما برأي الإمام على اعتبار أن الإمام تجب طاعته كما في رأي أبي بكر وإما برأي الأكثرية على حسب ما يتبين من من الأمور وفي هذا نماذج كثيرة جدا قلنا منها مثلا قضية الردة وقلنا منها مثلا قضية كتابة المصحف وجمع المصحف في سواء في نسخة واحدة في في في في الأوراق كما في عهد أبي بكر أو جمع مع النسخة واحدة كما في عهد وعلى قراءة الوحدة كما في أهل عثمان رضي الله عنه وكذلك في قضية قسم آآ الأراضي المغنومة كما في أراضي العراق وسوى العراق فإنه اختلف عمر رضي الله عنه مع الصعابة اختلافا شديدا بل كاد أكثرهم يخالف عمر رضي الله عنه ولكنه شرح الله عز وجل صدره للحق ف اتخذ الرأي الذي راه وأطاعته الجماعة لأنه الإمام ولا يسع الأمة أن تخالف إمامها فإذن الخلاف وارد ويمكن أن يختلف الناس في قضايا كثيرة بل قد تكون قضايا كبرى ومصيرية ولكن هذا الخلاف لا يكون مؤديا إلى النزاع ولا إلى الشقاق وإنما تبحث الآراء ويتوصى إلى شيء ويكون المعجح إما الأكثرية وإما رأي الإمام وإما مرجحات أخرى وعلى الجماعة أن تنصاع لأنه إذا تعصب كل صاحب رأي لرأيه حينئذ تتدخل الأهواء والأغراض وتكون الشقاق وهذا هو سمة الجاهلية لأنهم لا يقصدون الحق وإنما كل إنسان يريد أن ينتصر رأيه وأن يكون رأيه هو المقدم بينما إذا كان الهدف هو الحق والمقصود الحق وإن أخذوا بالراجح وكان الراجح ليس هو البين في الاحقية ولكن رأي الجماعة والرأي الذي يتفق عليه الناس دائما هو المؤدي للنتاج الصحيح وبخاصة فيما يتعلق بالائتلاف والوئام والبعد عن الأهواء والأغراض ولهذا قال هنا أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الآفة يعني الفرقة صار كل حزب ما لديه فيه وهذه قضية مهمة جدا لأن الله عز وجل يأمر المؤمنين بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأمر بالاعتصام وأمرهم بالجماعة جميعا ونهى عن اختلاف فهو دعوة للاتحاد والاجتماع بشتى الأسالي بالأمر واعتصموا وجميعا بالتأكيد ولا تفرقوا بالنهي عن فصرح أيضا بالضد وبالمخالف تأكيدا على أمر الجماعة وإلى لو قال واعتصموا لكان, لكان ذلك دالا على المراد ولكنه أكده بقوله جميعا وأكده بنفي عن التفرق. وقال بعدها ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ضيانت. فهذه كلهم مسالك الجاهلية. قال الحديث والثلاثون وإيه من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسب إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادواهم وعادوا نبيهم. وفي تنتهم غاية المحبة كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أثاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي مدين على فرعون كذلك أيضا هذه أيضا من عجائب الله عز وجل ومن سماه الجاهلية وهي نظر لأن الأغرار هي المتغلبة والأهواء وسوء المقاصد هو الذي يقود أمثال هؤلاء تكون هذه النتيجة وهو أنهم لا يقصدون الحق وإنما يقصدون الهوى ويقصدون الغلبة لذات الغلبة لعلكم تذكرون ما مر معنا في التفسير عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين أعملوا سبيلا تلاحظ أهل كتاب ويعرفون الحق ويعرفون أن الكفار على الشرك وأنهم على الباطل، لكن نظرا لغلبة الهوى وعدم قصد الحق، قالوا هذه المقالة الشنيعة. يؤمنون بالجبت والطعوت يرجعون إلى الشرك والكفر ويقولون للذين آمنوا هؤلاء ويقولون الذي كفر هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيله. فأي انتكاسة. أكثر من هذه الانتكاسة كذلك الحال حتى في المعاصرين سواء من الغربيين أو من غيرهم حينما يغلب الأواء يقدمون أهل الباطن على أهل الحق مهما كان ويأتون بالأوصاف الكاذبة والمعسولة وأحيان يصفون أهل الحق كذلك بأوصاف هم منها براء ف... وإن كان قد يظهر على بعض المتمسكين شيء من الحدة والقوة التي قد لا تكون في مكانها لكن ومع هذا يصر الأعداء على أن يلصقوا بهم أوصافا وأمورا كان يقوموا متطرفين أو يقولوا أصوليين أو يقولوا أشياء كما هو معلوم يريدون من التشنيع وهم يعلمون أن على الحق فهذا كله من, هذه... من هذا الباب لهذا قال معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذي عاده معاد نبيه ومع الأسف هذا حتى قد تجده بعض المنتسبين إلى الإسلام وبخاصة ممن أسرب ثقافة الكفار والإعجاب بمسالك الكافرين فتجد حين قد يمقت إخوانه في الدين ويمقت حتى حين قد يصل به المقنة صلى الله عليه وسلم إلى أن, يم... إلى أن يمقت دين محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي بكلمات تدل على ما ينطوي عليه قلبه إما من اعتقاد أن هذا الدين غير كامل أو أن فيه وحشية أو أن فيه أشياء كثيرة من هذه الأمور ويعجب بما عند الكفار وبما يدعو إلى الكفار فإذا تأملت هذا وجدت أن ذلك كما أشار الشيخ الشيخ رحمه الله أنه من عجائب الله قال معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوا معاد نبيهم وفتنتهم غاية المحبة وفتنتهم غاية المحبة يعني الاستئتان بهم ومحبتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاية محبة الكفار كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتىهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كانوا مع من لا يهودونها كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يدون الكتاب فلاحظ قوله وهم يدون الكتاب وهم يعلمون أن هذه تشبه يعني المسألة السابقة لكن هذه فرعية أو تفصيلية عنها أو تمثيل لها تقريبا تكاد تكون تمثيل لها فإذا كانت العبارة السابقة اللي الحدي والثلاثون كانت عامة أسلوبها عام ولفها عام فإن هذه خاصة باليهود لأن الله عز وجل نص عليه في كتابه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب مما يدل على أن كتابهم علم فيه من تحريف هو لا زالت معالم الحق فيه ظاهرة لو كانوا يريدون الحق فهم يعلمون أن هذه دعاوة تعصبية ظالمة وإنما التوراة والإنجيل كلها تقود إلى أمر واحد وهو الحق وهو دين الله عز وجل وكتب الله عز وجل يصدق بعضها بعضا ثم جاء الكتاب الخاتم القناة الكريم كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فإذا بعضها يصدق بعضا ولا تناقض بينها وإن كان قد يكون هناك خلاف في التفريعات والتشريعات ولهذا كان النسخ فالنسخ بالشرائع وارد كما هو معلوم قال كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهودونه يعني من لا يكون يهوديا التهويد هو اتباع اليهودية كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كل واحد يكفر الآخر وينفي أن يكون الآخر على حق ولو كانوا صادقين ويريدون الحق لابد أن يتوصلوا أما أن تقول بالكلية انكم لستم على حق بيطلاق هذا غير صحيح لأنهم يرجعون إلى أصل الدين السماوي اليهود يرجعون إلى دين السماوي والنصارى يرجعون إلى دين السماوي ولو أرادوا الحق لتوصلوا إليه فعندهم من المعالم لا زال عندهم من المعالم البينة وعندهم من الأمور لكنهم غلبهم الهوى. ولوندى قال وهم يكتون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فلاحظا القضية واحدة فهي قاعدة قالت اليهود لنصار على شيء وقالت النصار لسه يا утور وهم يكتون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعني سائر, الدي... سائر الميلن على هذا النحو ما دامه أن مقصدهم هو الانتصار للذات وغلبت الهواء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وفي مقام آخر بعد هذه بآيات وإلى المشرك والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله وسلم العليم وقال اتخذ الله سبحانه ولهما في السماء كله وقالتهم بديعوا السماء والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لكم وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله وتأتينا كذلك قال الذين من قبل مثل تشابه تشابهت قلوبهم فقوله تعالى تشابهت قلوبهم يدل على أن مسالك أهل الجاهلية تتقارب لماذا لأنهم يعمون عن الحق ولا يدل الحق وإنما تحكمهم الأغراب والأهواء والشهوات وتتعكم فيهم الشبهات فلا الثلاثة والثلاثون إن ما أقرؤوا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت فقال تعالى وما يرغب عملاً لإبراهيم إلا أن سمي نفسه يعني كذلك أيضا ما دام أنه يحكمهم الهوى ولا يقصد الحق فإنهم حتى يتنصلون حتى عام ما عندهم الحق وهذه أيضا معيده لما سبق فإذا كان الله وجل قال عن الكتاب ألم ترى إلى الذين هؤلاء صبهم الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوت فلاحظ أنهم تركوا الحق وآمنوا بالجبت والطاوت في سبيل التعصب من أجل هضم الحق ومن أجل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الاعتراف بدينه فهم يؤمنون بالجبت والطاوت مع أنهم أهل دين السماوي فهم ينكرون حتى الحق الذي هم عليه يتنكرون له تعصبا وهكذا يفعل التعصب بأهله قال هنا إنكارهم ما أقروا أنهم من دينهم كما فعلوا في حج البيت فقالوا وما يرغب عن ملتي إبراهيم إلا من سفه نفسه لأنهم يزعمون أنهم قريش كفار الجاهلية العرب يزعمون أنهم أتباع إبراهيم وأنهم على دين إبراهيم ولكنه حينما بين لهم أن الحق تنكروا عنه ورغبوا عن ملة إبراهيم التي هي حنيفية والبعد عن الشرك كلي بشدة صنوفه بل حتى أحيانا عن بعض أيضا مناسك الحج التي كانوا يسرون عليها فتركوها مخالفة أو بقصد المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم بينما هي منهج إبراهيم الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه ولكن الله عز وجل قال في مقام آخر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلمة وما كان من المشركين الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصواب بقوله بل من أسلم وجهه الله هو محسن هو لا شك أن ومن طبيعة البشر هكذا من طبيعتهم أنهم أولا يقصدون الحق يعني كل إنسان لو تكلمه يقول لك أنا لا الحق فإما أن يكون صادقا أن يريد الحق لكنه يجعل الطريق وإما أن يكون مغرقا وكاذبا بحيث أنه يكذب له أهواء ولكنه يتظاهر للناس أن يريد الحق وإلا أحيانا بعض الناس يعرف الحق ولكنه يتعمد الالتواءات من أجل مكاسب مادية وأمور دنيوية ومن أجل أن يحوز ما يريد ولو كان ذلك على حساب الحق ولو كان ذلك على بطريق ظلم الآخرين مستضعفين أو غير مستضعفين لكن على كل حال كل يزعم أنه يريد الحق وكل يزعم أنه على طريق الحق فقال أن كل فرقة تدعي أنها ناجية فأكذبهم الله عز وجل في قوله سبحانه، وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين. فمن نعمة الله عز وجل أنه بين معانم الحق وأن المحجة البيضاء ظاهرة وأنه داخل رفيقه بخاصه إذا سلمت النفوس من الأهواء والأغرظ ومن الشبهات. فين الحق بين وأبلج وواضح ولهذا أي أناس بينهم خلاف ينبغي أن يضعوا لهم مبادئ وأشياء يتفقون عليها عند النقاش وعند البحث في المسائل في مسائل الخلاف ولا بد من هذا ويكون اللقاء القصد هو الحق وهذا أيضاً بين في كثير من أمور الناس الدنيوية إذا قصدوا الحق ولو أخطأوا الطريق فإنه لابد أن ينتهوا إلى نتيجة سليمة إذا تجردوا من الهواء وتجردوا الأغراض وقصدوا المصلحة حتى ولو كانوا ولو كان في أمور الدنيا ولهذا أحياناً بعض ما نراه من توفيقات انصح التعبير في أمور الكفار في تنظيم أمور دنياهم ومعاشهم ومصالح أممهم هذا ليس مخالفا لسنة الله عز وجل وإنما هم أخذوا بالسنن الظاهرة وبالأسباب الظاهرة والله عز وجل بحكمته ورحمته ولأنه جعل بني آدم مستخلفين على هذه الأرض فهيا لهم من الأسباب ما تتم به هذه الخلافة فقد يكون في الكفار من يأخذ بهذه الأسباب وغالبا هذه الأسباب تؤدي نتائجها، لأنها سنن الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلة ولن تجد لسنة الله تحويلها ولهذا قد تجد في أمورهم الدنيوية انتظاما وتجد استقرارا لأنهم أخذوا بأسباب ظاهرة وأحيانا في بعض أمورهم الدنيوية قد يتجردون من الهوى في مصالحهم ومصالح شعوبهم ولهذا تستقيم أحوالهم بالظاهر ولكن نظرا لما فيه من انحراف ديني ينعكس ذلك في النهاية عليهم صلى الله عليه وسلم بسبب عده الحق مما ينعكس فوضى واضطراب وينعكس انتحارا وينعكس لتفش فيهم عن الرغم مما هم فيه من تقدم من طب ونحو ذلك فإذا فيه أسباب ظاهرة تؤدي نتائجها وهناك أسباب أيضا أمور تؤدي نتائجها فيجب أن ننظر إلى هذا وإلى هذا بل حتى إن الله عز وجل في قوله في اليهود الذين ضرب الله عليهم الدلة والمسكنان لكنه سبحانه وتعالى فقال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس يعني في احتمال أن يكون لهم وسيلة بحيث تقوم لهم قائمة